بعثه بين يدي الساعة هذه ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله الصعود إلى القمم وارتقاء المعالي وارتياد السمو يحتاج إلى جهد ومصابرة وإلى احتمال ومنقبة وإن السهل يحسنه كل الناس ولكن ما كل الناس يحسن صناعة الأمجاد ولا طلب العلو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 التي لا تميل إليها النفوس طبعا ولا تقدر عليها الإرادات والعزائم إمضاعا وقوةا ولذلك الطريق إلى الجنة وإلى الخلود وإلى الرضوان الجنة التي وصفها الله جل جلاله في علا بأنها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذا كلام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 يسمع الناس أسوأ صوتا والحور العين يتغنينا ويترنمنا بهذه الكلمات الجنة التي جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفلوا أهل الجنة منزلة أجمعين وما فيهم سافل أي أهل الجنة مهما كان أقلوا أهل الجنة وأدناهم ليس بدني ولكن في الرتبة وفي المنزلة قال من يقوم على رأسه عشرة ألف خادم، مع كل خادم صفحتان، صفحة من ذهب وصفحة من فضة، ومع كل صفحة لون لا يوجد عند عند عند عند عند صفحة لا يوجد في صفحة الأخرى، مع كل صفحة لون عشرة آلاف، كل واحد يحمل صفحتان، كل صفحة فيها لون من الطعام.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 وتستغيث به أو تعتقد في شيوخ أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يهبون الذرية إلى غير ذلك من المعتقدات الفاسدة التي لا تلق بمسلم والتي تقطع الطريق على الجنة تماما إن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأقوى ذلك درية ورثبة التوحيد قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق قال وإن سنى وإن سرق أين التوحيد؟ أين البطاقة؟ التوحيد؟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 أطوارا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى بعبد وقد نصبت له وقد نصب ميزانه وسجلات ذنوبه مد البصر السجل منها مد البصر يؤتى به وجلا مشفقا خائفا يقال هل لك من عمل صالح؟ يقول ما لي من عمل صالح؟ قد أرهبه الموقف وروعه المشهد فإذا بالله يقول إنك لدينا اليوم لا تظلم يؤتى ببطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله إنه حقق التوقيف وإنه غار على الدين وإنه غار على التوقيف يؤتى بلا إله إلا الله في بطاقة صغيرة فتوضع لا إله إلا الله وهو يقول وهو يقول وما تُن البطاقة مع السجلات فتوضع البطاقة على كفة الحسنات فترجح البطاقة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 وكأنهم ضرب من ضروب نبات رقيق أبيض من كسرة ما أصابهم وسفع النار في وجوههم فيدخلون الجنة ويصب عليهم ماء الحياة على أسوار الجنة فينبتون كما تنبت الحنطة في مجرى السير ثم يدخلون الجنة وعلى وجوههم آثار حرق مكتوبا على جباههم الجهنميون أي الذين كانوا في جهنم وجاءوا إلينا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 جوارح بغير روح وحركات بغير سكينة والذكر الفاض بغير معاني والقيم تشدق وشعارات بغير مماغسة إن مشكلة الأمة أنها أضحت الصلاة يريدون الصلاة الميزورة السهلة يجلسون أمام التلفاز الساعات الطوال وأمام الفضائيات بالساعات الطوال وأمام وفي الاستاد بالساعات الطوال وفي الصلاة لو أن الإمام أطال يقول لك تاني أنا ما بصلي مع الناس دي ما لهم يقول لك دي صلاة طويلة الصلاة العادية مش الخطبه الصلاة العادية البغروفية ال ال ال ال ال الآيات العادية, العادية دي يقول لك يا شيخنا انت قل والله حد مرت عليكم ولا شو يقول لك كده يا أخي ما في إشكال لكن انت مطجر مالك ألا تستشعف أنك تقف بين يدي الملك وتناجي على ما الغلو أما وإنك لو دخلت على مسؤول لما تمنيت أن تلقط على المكالمة ولا تلقط على المناجات ولا تلقط على المقابلة أنت تقابل رب العالمين تسأله وتناجيه ينبغي أن تستشعر ذلك والذينهم في صلاة مخشعون وخشوع الصلاة يدبأه والذينهم عن الله معرضون والذينهم للزكاة فاعلون وهذه مهمة الأموال وإنفاق الأموال من أكثر ما يدخل الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم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 انفاقهم وجهادهم في سبيل الله تعالى لذلك العمل الصالح ثالثا من أعظم أبواب الجنة التي ينبغي أن تعلم أن الجنة بالرغم من أن طريقها شاق ومرتقاها صعب لأن فيه مخالف للنفس ومخالف لعضوذها وأهوائها بالرغم من ذلك فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك الجنة تحت أقدام الأمهات الجنة تحت أقدام الأمهات حديث في الترمذي وصححه الألباني الجنة تحت أقدام الأمهات الوالد أرسط أبواب الجنة فإن شئت فضعه وإن شئت فتركه الوالد أوصط أبواب الجنة من عراد الجنة فليلزم بالر ليس بأمر بعيد لا يقال لك افعل كذا وافعل كذا إن الوالد إذا مات والوالد إذا مات نادى منادي من السماء لقد مات اللداني كنا نرحبك من أجلهما فاعمل عملا ترحم به الوالد والوالدة من أعظم أبواب الجنة الحارث العكلي رحمه الله لما ماتت والدته بكى بكاء شديدا قالوا أنت صابر أنت عالم قال والله أبكي لأن بابا من أبواب الجنة كان مفتوحا ثم أغلق عليه كان بابا من أبواب الحسنات الجارية كان بابا من أبواب الخير والبر الوالد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 ودائر كذا وسبحان الله قديما قال السلف الوالد الابو بره بالإنفاق والوالدة برها بالإشفاق الوالد تددي ابوك تددي كان مفلس بيعمل لك مشاكل بتكلم كثير وبتكلم الناس كلهم ما بيديني وبخليني بلا قروش بيكلم الأمة دي كلها بيفضح جدا منها بيفضح خلي مع رب العالمين الوالد تددي قروش عندنا قروش تددي أفتح واقشحو تجيل بس خليه يمسك خشمه ذا الوالدة ما داير يقولش كتير الوالدة دايرة بوس في الراس وقاعد جنبها وما تمسك من إيده كيف يا أمي أنتي تتحسسها تقول لك عافية منك عافية منك ورضيع نعفك لكن الأب والله كان مستريكور عيب يقول لك الدينه الدينه بالله خلينا من الحركات بتعاتكم دي الدينه يقول لك الوالدة برهه بالشفاق والوالد برهه بالإنفاق وهذا أمر سال وميسور إذا كان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 فإذا هو أحد أصحابه سألت قال من هذا؟ قال حارثة ابن النعمان ابن نفع الخزرجي النجار من بن النجار اسم حارثة بن النعمان قال صلى الله عليه وسلم ولقد مررت بالجنة فسمعت قراءة طيبة جوجة من القرآن فسألت فقيل قراءة حارثة بن النعمان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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في مقام كريم إن المتقين في جنات وعيون إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأس اندهاق إن للمتقين المتقون الذي مثل الجنة التي وعد المتقون التقوى ألا يراك الله حيث نهات وأن لا يفتقدك حيث أمرك التقوى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 ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبنهم من الأموات أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون الجهاد في سبيل الله أعظم الدرجات وهو يدخل الجنة مما لا شك فيه ونحن أمة ضعف فينا الجهاد وماتت فينا النخوة وقتلت فينا الرجول والكرامة كل يوم يهان الإسلام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 وما تكلمت عنهم دولة أمريكا تفضح نفسها من داخل أجهزتها كانوا يأخذون المصحف أمام المستجوب يعذبونه بصنوف التعذيب المختلفة بالكهرباء كما فعل في في في سجن أبو غريب وب بالتع والعبث وبالعمل بأعضائه تناسلية يفعل بكل شيء ولكن أقصى أنواع التعذيب أن يعذب بمقدساته يحمل المصحف كتاب الله جل جلاله يحمل ويوضع في دورات المياه وعلى المجاري هكذا أثبتت أن يوزويك في عالم لا يحترم إلا القوة في عالم صار فيه المسلمون ضعفاء كل انتهت مقدساتهم القدس والآن أحيط بها وما أحيط بها العراق في المنطقة الـ الـ الـ الـ الـ الآن محاصرة في العراق الآن في العراق دربت البيوت وهدمت على رؤوس أهلها العرافة الدولية تسمح بإخراج الجرحة لأنهم صاروا عجز عجزة أمريكا منعت حتى المنظمات الدولية الإنسانية أن تأخذ جريحا واحدا لا من تحت الأنقاض ولا جريح يخرج من تحت الأنقاض ليموتوا جميعا تفننت أمريكا في تعذيب العالم الإسلامي في حين صمت من العالم الإسلامي احتلت دياره ونهبت نفطه وأخذت الثروات من ديارهم وقتلتهم في في في ديارهم وانتهكت حرماتهم وانتهكت حرماتهم ودعمت إسرائيل واحتلت القدس وو وو وما بقي شيء إلا أن يدنس المصحف.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 أطفاله ونساءه ورجاله إربا إربا لما تركنا هذا الدين إلى أن يفصل الله بيننا وبين عدونا إن حملات التشكيك التي بدأت تطل عبر الفضائيات تشكيك في الثوابت عبر وسائل الإعلام نلقى من منه إذا كانت جامعة الخرطوم تكتسح من العلمانيين بخمس ألف صوت خمس من وين دل؟ دل من وين هل تلقى عدين هل جاء طلاب الجامعة اللامسين جيافة؟ وبيكتبوا المواصلات وينشويجوا خمسة ألف صوت للتحالف العلماني الذين يطعمون في الدين أبوا السنة الفات يكتبوا البسملة وأنا والله أشك في هذه النتيجة والله أشك في النتيجة دي معقول أبناء المسلمين الذين تربوا في مساجدنا وشبابنا الذين حذروا من أصلابنا يصوتوا للشعيين في جماعة خرطوم لماذا؟ نكاي في المؤتمر الوطني أم ماذا؟ للمظالم التي وقعت عليهم لماذا لا يفصل الناس بين الدين الحر النزيه وبين ممارسات أهله رفضوا البسملة وشرب الخمر في دار الاتحاد في اتحاد جامعة الخرطوم لكن ما خمر بيرة قالوا عرقي لأن العرق من التراث السوداني العرق والمريسة تراث ينبغي أن يدافع عنه يالا الحول ويا للعار ولكن ليس العار عار هؤلاء العار عار من أتى بهم والعار عار من صوت لهم ولقد وصلت إلى قناعة راسخة بأنه أن الأمة تحتاج إلى دعوة خلونا من انتخابات والكلام الفارغ يا ياخي انتخابات شروع؟ انتخابات ما منو انتخابات وصلت إلى قناعة راسخة أن هذه الأمة تحتاج إلى دعوة وإعادة الصياغة ومنهج التربية والتصفي من الأول دعونا من هذه الثروهات دعونا من الكلام الذي لا يوصل علموا الناس الدين فهموهم الفواصل علموهم العقيدة أخبروهم أن لله ولاعه وليوال أهله وأن هناك براء يتبرأ من الشرك وأهله البسملة قالوا ما نجد البسملة ليه؟ يا أخواننا أنتوا عداء البسملة قالوا نحن ناس قوميين لو كتبنا بسم الله النصارى بردو بقولوا يجيبوا حاجات تانية فشعارهم الله الوطن الإنسانية ولا الحقيقة ما عارف كلام فارغ كلام فارغ الله بس لا تقول لي يوصل لا تقول لي إنسانية ذا كلام فارغ بسم الله الرحمن الرحيم لكن والله لقد صدمت خمس ألف طالب خمس ألف طالب يصوتون للتحالف فوق لأمريكا أن تدنس المصحف فوق لأمريكا أن تقتل الناس فوق لأمريكا أن تحتل السودان من الذي سوف يدافع الذين يصوتون للتحالف التحالف برامجه الغناء والرقص كل يوم حفلة الطلاب داري هجيك دي ممكن يحمل سلاح. يحمي أمة يدافع عن مقدسات يا أمة الإسلام أين ذهب الجهاد أين ذهبت قيم التضحية أين ذهبت قيم الإنفاق في سبيل الله نحن الآن نطرح إذاعة إذاعة من أجل أن ننافس من أجل أن نعلم الناس الدين الحرب والإسلام النزيه لإلى يومنا هذا لم نجب دعما لا من السلطات الرسمية الذين إجراءاتهم طويلة ومعقدة في تصديق إذاعة تعلم الناس دين رب العالمين في ظل مجتمع يكتسح أعظم جامعاته جامعة الخرطوم العلمانيون بخمسة آلاف طالب هل هؤلاء علمانيون أفكارا ومعتقدات أم أنها علمانية الانطلاقة والحرية الزائفة والإباحية الآثنة الآثمة ما الذي أصاب ديار المسلمين الطريق إلى الجنة بتضحية وجهات أمريكا دنست مقدسات الأمة وفعلت هذا آخر أعداد النيوزويك تقول أن هذا فعل في سجن غولتينامو أمام الأسرة، أمريكا تدنس كتاب الله، ولكن لن تستطيع. كتاب الله في صدور الناس باق كتاب الله في حدقات العيون خالد، كتاب الله لا يمحى من الوجود، كتاب الله يدافع عنه من أنزله للناس هدى، كتاب الله إننا نحن نزلنا الذكرى، وإنا له لحافظون. لكن هذا يدل على الشقق نرجو من السودان دولة وشعب موقف يصل إلى الناس جميعا الدول تقدم الأثر الأثر الذي كان أحيانا لهم موازناته يداهن ويداري أخرج فأخرج فا بيانا يستذكر فيه ما حصل في غونتيرامو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 تديزول غنماعية فقير تقول الغنماعية دي داره عنده لبن أشرب لبنه لما لبنه يكمل ترجع عليه دي أعلىها دي بتدخل الجنة ما قال له الغنماعية كله كله لا كله كله دي ما كبر حاجة فيزول جاب غنماعية لمسكين قال له نخذه غنماعية دي معك لوجه الله فيزول عنده رغبة في الغنماعية قال لي خلاص استفيد منها ورجع لي بعدين بعد ما كنتهي دي أعلى الأربعين خصلة أعلىها من فعلها دخل الجنة الجنة أحيانا تبدو كأنها قريبة وأحيانا تبدو وكأنها بعيدة لكنها قريبة أربعون خصلة كل أعمال البر مع الناس تدخل الجنة قال عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أنا أدل على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام وأطعم الطعام وصلوا والناس نيام وصلوا الأرحام تدخل الجنة بسلام شيء بسيط أطعم الطعام شفت الأكل ده كم تبذول ياكل جعان ليدخل الجنة كم تصل الأرحام ليدخل الجنة لذلك الجنة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 في المجالس تقطع وتغتاب وتتكلم كلام سبح داء بدخل النار وكذلك شهوة النساء تدخل النار وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق من حسن الخلق صلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الكلام وطيب الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس اليام تدخل الجنة بسلام بأمان الجنة طرقها كثيرة ثمانية أبواب باب الصدقة وباب الصوم وباب الصلاة وباب البر وباب الجهاد في سبيل الله أبواب الجنة ثمانية قال أو بكر الصديق يا رسول الله هل من داع يدعى من الأبواب كلها هل في ممكن مكنادو من كل الأبواب بالصوم يدخلوا وبالصلاة يكون أي حاجة من الجذة قال بلى وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر والرجاء من النبي دعوة صادقة دعوة صادقة عشان كيف صحابة دخلوا الجنة شافون في الجنة يسبع خشخشة نعلي بلال في الجنة لأنه ما توضى إلا وركع لله ركعتان جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مطرجين بالدماء في الجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة الزبير في الجنة عد العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الجنة أهل الجنة أتت أم حارثة تقول يا رسول الله حارثة بن عوف إن ولدي مات هل من أهل الجنة فأصبر أو من أهل النار فأريك أورريك أدت منوح على الكف قال أي الجنان أي الجنان يا أم حارثة إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى أي الجنان يا أم حارثة إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى الجنة قريبة يحبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها الجنة قريبة قال عمير بن الحمام إني لا أجد قال أنس بن النضر إني لا أجد ريح الجنة دون أحد بس ريح دل المسألة قريبة وقال عمير بن الحمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل اليوم مقبلا غير مدبر دخل الجنة وفي يده تمرة أكل نصفها وبقي من التمرة نصفها قال إنها لحياة طويلة حتى أقل نصف التمرة أتى نزيل أكل نصف التمرة لأنها كم دقيقة دقائق دي قال عنها حياة طويلة فألقى التمرة وقاتل وقتل قال عليه الصلاة والسلام بخل بخل لعمير بن الحمام قال إني أراه يقمد نصف التمرة الآن في الجنة فعلا كانت حياة طويلة عمرو بن الجموح الأنصاري جاء يريد القتال يوم هو عرج فرد لعرجته قال أتردونني لعرجتي إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه قاتل وقتل قال أراه الآن يسير في الجنة بدون عرجة دخلوا الجنة والعرج صنحا حاله، وما الشيء يقدر جوالجنة قال زين ما حصل حاجة أراه الآن يمشي يسير في الجنة بدون عرجة ويا معشر الأنصار إن يكون من أقسم ومن لو أقسم على الله لأبره ومنهم عمر بن الجموح الأنصاري الجنة قريبة لمن كانت له هم وقاده وعزيم مضاءة وإرادة قوية وعمل صالح حاضر وخوف من الله وخشوع وخضوع لله وتقوى ومجانب للمعاصي وتوحيد وعقيدة صحيحة وإيمان بالله راسخ وبر الوالدين وإحسان إلى الخلق وصيلة للأرحام وبر مع العباد وحسن خلق مع القريب والبعيد الجنة هذا طريقها وهذا سبيلها أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها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 فارق فيه الناس القبيلة والأهل والعشيرة والأرحام وتجرد لله الطريق إلى جنات الخلود ليس بالأمر الهيل ولا بالسبيل السهل وإنه ليسير على من يسره الله عليه وألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة طريقها قد استبان ودليلها قد وضح وسبيلها قد أسفر أمامك ما بقي إلا العمل ومن رحمة الله بعباده التيسير والتخفيف في السلسلة الصحيحة من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة من صلى البردين دخل الجنة العشاء والفجر أو الفجر والعصر على اختلاف في التفاصيل من صلى البردين دخل الجنة من غدا إلى المسجد أو راح أعدى الله له نزلا نزلا طعام كل ما جاء الجامع يخطوا الصينية ينتظروا يقولوا دي يوم القيامة لما نيجي بعدين يأكلها من غدا إلى المسجد أو راح أعدى الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح رواه مسلم حاجة بسيطة تبشي الجامع وتجيب أقول لك يا أخي أنت بسوي الدريب ساساقة ما عندك شغل إنت غير الجامع آي ما عندك شغل غير الجامع قل لهم كده في نازلاتهم يشوفون أنه صال في الجامع لزاته كتير شديد ذاته مشيت جيت الجامع الصيني أخذت لك في الأخرة إذا جعت لك واحدة تانية نزلا طعاما يعني ضيافة ضيافة كاملة بكل ما فيها. وما تقول بعد الأحد ما أموت وبعد كم سنة الأكل ده ما بيبور ولا ولا بيقوم بيتكرفس ولا ولا بيعفن ولا أن والخدام الملاك يا أخي عجل لهم عشر ألف خادم أي زشئ له صفحتين إناء أي أي واحد في العشر ألف أي إناء فيه لون ليس في الإناء الآخر. وكباب في زول بيأكل يقول كده نضوه كلهم لما نجي في اللاخر بيكون زي ذاته بيكون ما تطمت قال لك يجد لآخرها لآخر الطعام واللون متعة لا يجدها في أولها دي جنة قال بعد ما يأكل العشرة آلاف أي ولد شايلون صحنين عشر ألف عشر ألف بعد ما يكون يكون قال طعامهم ذلك دشاء بس بالجشة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 وعيبنا الفية والله أخشى أن لا نقوى على العمل وإن كان العمل ميسور طريق الجنة عند المنذر في الترغيب والترهيب وصحاو الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن عن أمهاني بنت أبي طالب بالتعمى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله دلني على عمل عمله وأنا جالسة ما دير حلم حاجة فيها الشكل وفيها الضرب ما دير حاجة سهلة بس. السهلة ورينها السهلة قالت له السهلة وأنا جالسة قال أن تسبح الله مئة تسبيح كانت لك كعدل عدق مئة رقبة من ولد إسماعيل ما مئة رقبة ساكت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 مئة ناقة تطمح على الله وتأكل وتقسم ما لا أو تذب تذبح أو تذهب بها وتهديها في مكة أجرنا وتهللين مئة تحليلة تملأ ما بين السماء والأرض وفي رواية لا تذر ذنبا ولم تسبق ولم تسبق بعمله تحليل مئة مرة تحليل الله مئة مرة لا تبقي ذنب وما في عمل بيسبقه شي ساهد تسبح الله مية وتحمد مية انت عارف قل والله واحد دي عشر مرات في ثلاثة دقائق لو حسبت الزمن قعت يتدرق قل والله واحد عشر مرات ثلاثة دقائق بس ثلاثة دقائق قصر في الجنة لابنى ذهب ولابنى فضة اغسن بالله تغترب تلاتين سنة ماس القواطح المنشية خلي قصر في الجنة وعطف المجد ثلاثين سنة زول بيختريب ويتعب تعب ويجي في النهاية قال لي قالوا وعطف الأسهر ما خلى حاجة قصر في المنشية حتى ساهر خلي في الجنة ثلاثه دقايق قصر في الجنة ده شو ميته والله كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبا قال ومن يأبا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق وبأنه هو الله لا إله إلا هو جبار السماوات والأرضين وقيوم السماوات والأرضين ورحمن السماوات والأرضين ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا بجنتك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وعرعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم هدنا في من هديه وعافنا في من وتولنا في من وبارك لنا فيما أعطيه وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديه ولا يذل من وليه اللهم تولنا يا رب العالمين اللهم تول أمرنا ولا تترغنا للكفار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 اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم ولا تكلهم إلى الناس يا رب العالمين اللهم أجدهم بنصرك ووفقهم بتوفيقك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا